بوك تو شاتاش سبعة وعشرون سبعة وعشرون هوتيلي <تصفيق> آغومون في الفندق الوصول في الفندق الوصول آبنار كاتحي خالي كامراتحي عندكم غرفة خاليه؟ عندكم غرفه خاليه؟ عمي لقد حجزت عندكم غرفة لقد عندكم غرفة؟ ميلر. اسمي ميلر. اسمي ميلر. আমার একজনের জন্য একটা কামরা চাই আমার দুজনের জন্য একটা কামরা চাই এক রাতের জন্য ঘরের ভাড়া কত كم سعر الغرفة لليله كم سعر الغرفه لليله ami snaner ghor shomet ekta مع حمام بانيو اريد غرفه مع حمام بانيو ami shower jukto ekta kamra chai اريد غرفه مع حمام دوش أريد غرفه مع حمام دوش اميكي كامرا تا دیکھتے পারি اي يمكن أرى الغرفة؟ الغرفه اي يمكن ان ارى الغرفه هنا কি গ্যারেজ موقف سيارات اي هنا موقف سيارات এখানে কি মেশিন আছে ঠিক আছে আমি কামরাটা নেব جيد انا اخذ الغرفة جيد انا اخذ الغرفه اي هنا المفاتيح هنا المفاتيح اي يا مار هنا امتعتي هنا امتعتي اپنی ککھون জল খাবার দেবেন আপনি কখন নাস্তা দেবেন দেবেন আপনি কখন রাতের খাবার দেবেন মেতা আশা متى يكون العشاء؟